والمجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغل احب ذو العصف <تصفيق> والريحان شرقين يا رب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان؟ نرجع البحرين يلتقي. وجاء منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل من في البحر كالأعلام فب